الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس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 وما هو على الغيب بضالين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أي يستقيم وما تشا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا